تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ قُلْ إِنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ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 وَالْخولَ وَالبِغونَ وَالحَمير لتَقْقَبُهَا وَزينَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعلَون وَلَمَّهِ قَصْدُ السَّفلِ وَمِن ه جائِر وَلَ شَ أَلَ هَدَكُم هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ينبت لكم وَالزَّتُونَ وَال خينَ وَالأَعنابَ وَمِن كلُلِ الثَّمَروط إِ فيِي ذَلكَ ل آيَةَ لِقَومةَ فَكَرُون وَسَخْوَرَلَكُم الَّنَ وَ غَارَ وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ وَُّجُمُ سَخفَرَاتُ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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 لَا وَإِذَا قِيلَ گیا میو سے رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ رولیخلو أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ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 فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء فلا إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى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 جن ہر تجریح فی حماری اللہ دین تف منا طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ۖ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 جِئُوا وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين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 ولو الله الناس ما ترك عليها من دَابَّةٍ مہیم يُؤَخِّرُهُمْ دچی أَجَلٍ اجریم فَإِذَا جَاءَ جَلُّهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَمْ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ ہم آم فا ہوں وَمَا ل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 فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا لِّلشَّارِبِينَ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 فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون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 الانعام بنيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا إلى حين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 وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَئِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِنَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وألقوا إلى الله يومئذ السَّلَمَ وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بِمَا كانوا مفسدون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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ لِلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْتِينَ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 وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا خَدَتْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ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 نم سو کو دین یت و دین بھیہی مشری کوئی ددل نیات والله اعلم بما ينزل قالوا انما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 نلین لا بلدین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 يشرح بالكفر صبرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 طَمْأَنَتْ يَا تِئَتْهَا رِزْقُهَا رَضًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 به فمن اضطر غير باغ ولا, عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقول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 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثم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 فَتَنَ قَانِتًا لِلَّهِ حَادِثًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ وَآتَنهُ فِدّ َا حَسَنَةَوإِنَّهُ فِيآخِةِنَ بِنَ أ الصالِحين ثَُّ أَو حَينَا إلَكَ أَن التَّبِع مَِّ تَ إظُرُهِي مَ حَنفَومَا كانََ مِنَ المُشْكين. إِ م جُعلَ السَّبَثُ عَ الذيينَ أُخْتَلَفُ فِي وَإَِّ رَبَّكَ ل يَحكُمُ بَيْنَهُم يَوْمَ القِيامَةِ فِي مَا كانَوا فِيهِ يَْْتَلِفون سبینسان کا وَهُوَ باللہ سبین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 <تصفيق> <تصفيق> <إن اللہ> مع الَّذِينَ الگ کلگین ہوں مُحْسِنُونَ